اعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم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 إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرقب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه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 حتى يغيروا ما بانفسهم حتى يغيروا ما بانفسهم و الله سميع عليم كداب ال فرعون والذين من قبلهم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 ما ألَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حرض الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ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 والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له اسرا حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب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 يا أيها النبي قل من في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتكم خيرا مما أخذ من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 اهو بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوه تكن فتنه في الارض وفساد كبير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 براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الارض اربعه اشهر واعلموا انكم غير معجز الله وان الله مخز الكافرين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 توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم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 كَيْفَ وَإِنْ يَرْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يرقبوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةِ يُرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ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 فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ ونُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ كَذَّبُوا أَيْمَانَهُمْ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 ويخذهم وينصركم عليهم وَيَشْفِ صُدُورَ قوم مؤمنين ويذهب أيضا قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم أَمْ حسبتم أن تتركوا وَلَمْ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 الذين امنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله باموالهم وانفسهم اعظم درجه اعظم درجه عند الله وأولئك هم الفائزون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 يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اباء اقوم واخوانكم اولياء ان الكفر لا تتخذوا اباء اقوم واخوانكم اولياء ان الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباءكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله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 لقد نصركم الله في مواطن كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَبَاقَتْ, وباقت عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ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 وَإِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ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 قاتلهم الله انا يؤفكون اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم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 لا يتم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم سجله السيد حيدر الجوادي في المدينة المنورة يوم الأربعاء وهو اليوم السادس عشر من شهر شعبان